تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها تكفكف الدمعة حيرا بعدين نسار أخي بعدين خشاتوا أجرفت ونبس الخينة وبعدين الله يبحانك جبتي نفسي نفسك في الدار ونزلنا تحدرت دمعتها لما تما أساها تكفكف ف الدمع حيرة ضقت به وجنتها تحدرت دمعتها لما تما أساها تكفكف ف الدمع حيرة ضقت به وجنتها تمضي إلى تمضي والبؤس رهن خطاها كثيرة الطرف والها لبعض حضن رعاه ترى المأساة تراب مقلتها تلف بالصمت بؤس بحث به درتها كخلق البدن نورا يذوب فيها سنها. ك نسمة من عبير طفت ففاح شذاها كضبيت الروض حسنا سبحان من قد براها كبرع من الزهر ألقت به الحروب رحها صاحت بها البادفات فجرعتها لضاها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 لا سيّاً سيّاً من الأسال أثبرها بعض ركاب من تغفو به في دجّة تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيره ضقت به وجنتها. تحدرت دمعتاها لن نسكت أبدا ما دام في القلب عرق ينبض وما دام في الجسم دم يسير